هنا القاهره حكمة مثل علم طرفة علم اخوتي واخواتي السلام عليكم ورحمه الله واهلا بكم حكمه من اقوال حكماء الصوفيه كثير الخير قليل وقليل الشر كثير علم با كثير علي أحمد باكثير أديب عربي ازدهرت في مصر موهبته في الشعر والقصة والمسرحية فكان من روادها ومبدعيها في القرن العشرين. ولد بإندونيسيا في عام 1910 لأبوين من اليمن وفي عام 1934 قدم إلى مصر ليدرس اللغة الإنجليزية بجامعة القاهرة اشتغل با كثير بالتدريس بالمدارس الثانوية المصرية خمسة عشر عاما وبعد حصوله على الجنسية المصرية عام 1953 انتقل للعمل بوزارة الثقافة بلغ مجمل أعماله الإبداعية أكثر من خمسين مؤلفا منها سبع قصص أشهرها وإسلاما وأكثر من ثلاثين مسرحين كان المسرح القومي منذ عام 1947 ولسنوات تالية يفتتح مواسمه بإحدى مسرحياته، ومنها سر الحاكم بأمر الله، غولفدان هانم، شيلوك الجديد، والتي تنبأ فيها بمأساة فلسطين قبل وقوعها. من مؤلفاته الأخرى الملحمة الإسلامية الكبرى عن عمر بن الخطاب وعوبريت شادية الإسلام الشيماء والذي يعتبر أول عوبريت قدم في العربية يختلط فيه الشعر بالنثر. في العاشر من نوفمبر 1969 انتقل علي أحمد باكثير إلى رحمة ربه عن حوالي 59 عام كتر الكلام خيبة كتر الكلام يعلم الغلط كتر الكلام يقل القيمه كتر الأول دليل على قله العقل أمثال شعبية كلها في موضوع واحد والمعنى واضح علم الببغاء الببغاء أو الببغاء نوع من الطيور له قدرة على ترديد كلمات وتقليد أصوات يسمعها مرات متتالية هناك عدة مئات من أنواع الببغاوات تتفاوت فيما بينها في الحجم وتتشابه في مناقيرها المعقوفة تتشابه أيضا في أن لها أربعة أصابع في كل من القدمين اثنان منهما متجهان إلى الأمام والآخران إلى الخلف. تعيش معظم الببغاوات في المناطق الدافئة والحاره من العالم مثل اواسط أفريقيا والهند تتغذى في مواطنها الأصلية على البذور والثمار وهناك نوع منها يعيش في استراليا يأكل الخرافة بعد قتلها الببغاوات طيور معمرة يعيش بعضها حتى خمسين عاما او أكثر طرفة. الحمد لله على السلام الله يسلمك يا سعاد شفت يا سعاد البغبغان اللي بعتهولك النهاردة مع السعي شفته يا أخويا تصوري ده بتكلم ثلاث لغات ثلاث لغات أيوة أم الله يا أخويا ما تكلمش ولا كلمة وأنا بتباحه خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر